يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترناه ذاك الذي رب العلاء صلّى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترناه ذكر الذين رب العالمين صلّي عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهاد الأمين الطاهر الدمش الذين للحق صار معلما للحق صار معلما كنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدروسما لمحمد خلق عظيم وبحبه ما لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذلك الذي رب العلاء صل عليه وسلم صل عليه وسلم صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى ال وصحبه أجمعين وعلى ال وصحبه أجمعين صل وسلم يا ربي النبي سيدينا محمد و اله و محمد و اله و صحبه اجمعين صلى الله ربنا دين المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين وعلى وصحبه أجمعين